دمك الطريق وهذه الاكواب و ا ل ق و ر حولك حور 「دمك الدليل على ا ل م ح ب وال ة والهدى بالصدق ف ا ض ل ج ع دمك ا ل م ن ا ر ة قد سمانب راسها تاقت إليه ت اليه ق ت إ تاقت إليه منابر ورحاب دمك الطريق دهك الطريق وهذه ا ل أ ك و ا ب والحور حولك خ ض ط ع اتراق دمك انفجار الفجر عند شروقه الشهادة بالهدى تنساب وبه ا ل ش ه ا د ة بالهدى تنساب